بوك تو ثمانية عشر ثمانية عشر أوكرت. تنظيف المنزل تنظيف المنزل دنس يسبت اليوم هو السبت اليوم هو السبت. دنس مع ميشاس. اليوم عندنا وقت كافي. اليوم عندنا وقت كافي. دنس أُクリديم بيت. اليوم ننظف المنزل. اليوم ننظف المنزل. Ja, u klijim أنا أنظف الحمام. أنا أنظف الحمام. مومانجل أمي أوتة. زوجي يغسل السيارة. زوجي يغسل السيارة. جدي أمي كلا. الأطفال ينظفون الدراجات. الأطفال ينظفون الدراجات. Babička zalie květiny. El žedda, taskys, zuhur. El žedda, taskys, el zuhur. Děti si uklidí dětský pokoj. El atfale, juretibuna, rurfet al atfale. El atfale, juretibun, rurfet al atfale. -at -at Můj manžel si uklidí svůj psací stůl. زوجي يرتب مكتبه. زوجي يرتب مكتبه. انا برد أضع الغسيل في الغسالة. أنا أضع الغسيل في الغسالة. بقي سيمبرادلو. أنا أنشر الغسيل. أنا أنشر الغسيل. في أنا أكوي الملابس. أنا أكو الملابس. أكنسوش بنواف. النوافذ وسخة. النوافذ وسخة. بدلها يش الأرضية وسخة. الأرضية وسخة. نادبي يشب نبا. الصحن وسخة. الصحن وسخة. قد أمي من ينظف النوافذ؟ من ينظف النوافذ؟ قد من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ جدو يميء نادوبي الصحون من يغسل الصحون